أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له, فيضاعفه له وله أجر كريم 112. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات بَشَّرَكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ وَالْفَوْزُ الْعَظِيمُ يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُهَرُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِ الْبُشْرَاكُمُ يَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَنُظُرُوْنَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ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 فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَعْوَاكُمُ النَّارِ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ أَلَمْ يَعْلِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ لذكر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 119. قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون 110. إن المصدقين والمصدقات وأقربوا الله قرضا حسنا 111. يضاعف لهم ولهم أجر كريم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 اصحاب الجحيم اعلموا انم الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثنا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 تبقوا الى مغفرتي من ربكم وجننه عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذين امنوا بالله ورسله الله يؤتيه من يشاء. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ مَا أَصَابَ مِنْ نُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ, ولا في أنفسكم إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْرِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ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 هُوَ وَرَسُولُهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمْ مِنْ نُبُوَّةٍ وَالْكِتَابِ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ ثم قفينا على آثانهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رعفة ورحمة ورهبانية بتدعوها ما كتبناها علينا رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثيرا منهم فاسقون يا أهل الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم تَمْشُونَ تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لألا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله وأن